الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله هو اكبر الله لا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 Ashhadu an Muhammadu wa la ilaha illallah. Aiyahal Aiyah Alfai, Allah! Allah!